Amen. اللي حبوا يتروا ينسوا يتروا ينسوا زي وليه ليه <تصفيق> انت غايب بس حبك للمنظر بسغن نفي بسغن نفي واللي هو الحلو لازم يرضى بالمر اللي بالمر اللي سيني اللي حبه ادرو ينصح ادرو ينصح يا ولي لي ودي تنتا جايب بث في حبك للمغار بثغن في حبك بثغن اللي حبوه ادرو ينكو ادرو ينكو فصدق للنصر بن غنى في فتن النبي واللي هو الحلو ما بين الرضا ka sak zayen ka sak zay ya lsa ka sak yana لو تنسا الفكري طب ما يرحمني nistat the end ibniish o wensa shoo baki mayirhamni huban mayirhamni ndio ana